حتى في ذاته يجد في نفسه محبة لمن يراه على الاستقامة وعلى الصلاح مستقيما على أمر الله يقوم بأوامر الله يصلي ويصل الرحم ويدعو إلى الله عز وجل وعليه الهدوء والأدب وعدم التدخل في أمور الناس هذا كلنا كل تحبه بل من الفطرة محبته ولكن لا يصل الحال أولا إلى الغلو فيهم بحيث إن الإنسان يعني يرفعون فوق منزلتهم، يعتقد أنهم يؤثرون أو أنهم ينفعون أو أنهم يضرون، فيترقب به الحال إلى أن يدعوهم من دون الله، يستغيث بهم من دون الله، ويسألهم ما لا يقدر عليه إلا الله. أعلم أن هذا غلون يؤدي إلى الخروج من الملة ويؤدي إلى الشرك بالله عز وجل. يرقى به ذلك إلى أنه أي حركة منه يظن أنها كرامة ويظن أنه لا يخطئ ويظن أنه بل وصل الحال ودون هذا في الكتب أن الإنسان إذا رأى الصالح أنه إذا رأى ويفعل شيء أنه لا يعترض لا تعترض أبدا إذا رأيت الرجل الصالح يفعل شيئا هذا غير صحيح وإنما ميزاننا هو الكتاب والسنة والبشر يخطئون ويصيبون حتى الصالحون يخطئون ويصيبون عما يصل الحال أنك إذا من تظن أن فيه صلاح أنه لا يخطئ أبدا وأنك تستسلم له كما يقال كاستسلام الميت بين يدي الغاصب وأن من قاد لشيخه لما لم يفلح هذا غير صحيح وهذا انحراف انحراف في المسار شديد وأي حركة ترى تقول هذه بركة وهذه كرامة وهذه هذا غير صحيح إنما أنت أمامك أمامك الكتاب والسنة النبي صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغعنا إلا هلك ونهانا عن الغلوب فياكم الغلوب فإنما لك مكان فبلكم الغلوب وينما الصالحون حقهم محفوظ وكرامتهم وتكريمهم والأدب معهم هذا كله حق لكن هم بشر يصيبون ويخطئون والميزان عندنا هو الكتاب والسنة أما الغلو الذي يدعون إلى أن لا نفرق بين الكرامة وبين الشعوذة وبين التخليط والتخبيط هذا معلوم أنه يدل على اختلال الميزان عندنا ولهذا قال هنا من مسالك الجاهلية أو مسائلها قال اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبة من الأنبياء بل الرجل الصالح لا يمكن أن يدعي كرامة أبدا وإنما الرجل الصالح سماه التواضع وسماه محاسبة نفسه محاسبة دقيقة أما أنه يظهر للناس أنه, أنه ذو كرامة وأنه يعلم الغيب أو أنه يفعل الأفاعل التي لا يفعلها غيره هذا ليس من الصالح فإنما هذا ظاهر فيه أنه دجال وأنه مشعوذ فما بالك بمن, بمن أيضا يضع على نفسه المسوح والخرق والألبسة ليظهر الناس وكأنه من, من أو ليعتقد الناس في الولاية ونحو ذلك فالإسلام لا يريد, لا يريد من المسلمين مثل هذا أبدا وإنما المنهج في الاتباع والبعد عن الابتداء واتباع الكتاب والسنة وعبادة الله عز وجل على بصيرة وعلى حق وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحادية والعشرون تعبدهم بالمكاء والتصدية المكاء هو التصفير والتزمير أيضا والتصدية التصفيق بهذا قال الله عز وجل في الكفار وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديها ومع الأسف أن هذا أيضا ظهر في بعض الانحرافات المسلمين ففي بعض الطرق كما هو معلوم يكون نوع التعبد عندهم أنهم يجتمعون ويرقصون وقد يستعملون آلات ومزامير ويقول هذا هو الدين وهذه هو العبادة وأنتم تعلموا أن هذا ليس من الدين البتة شعائر الإسلامي ظاهرة الصلوات الخمس والأذكار بهيئتها الواضحة وليس في التجمعات والآهات والأنات والزفير والرقص هذا ليس من الدين ليس من الدين البتة ولهذا قال تعبدهم بالمكاء والتصديه، المكاء التصفير والزمر والتصديه التصفيق، ومع الأسف أنه وجد هذا، وهذا من مسالك الجاهلية. فما بالك بأن الوسائل أصلا محرمة حتى المزامير والمعازف هذه كلها مع هذا يتقربون بها إلى الله عز وجل، يتقربون بما, بما حرم وسيأتي أمور أخرى حتى وإن كان هذا ليس من الباب، لكن باب آخر يدلك على كيف الانحراف. حتى الفاحش إذا فعلها قالوا الله أمرنا بها وسيأتي لشراء لما يدل كيف أن الانحراف يصل بأهله لا يزال الشيطان يتلاعب بالعقول حتى ان المحرم يصبح هو الحق رقص وتمايل وتلحين وبل حتى تشبيب بالغلمان وبالمردان ويقول هذا من الدين الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبة أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبة على معنى أنهم تركوا الاستقامة الصحيحة والاستقامة على المنهج وأداء الفرائض وإنما اتخذوه لهوا ولعبة على معنى أنهم لا يعرفون الدين وملكم من مناسبات كما هو ظاهر في كثير من الاحتفالات يحتفلون بمناسبات دينية وهم أبعد الناس عن الدين ويظنون أن هذا يكفي يكفي في الانتساب إلى الدين أنك تحيي تلك الاحتفالات هذا من اتخاذ الدين لهوا ولعب الدين في القلب والدين في الجوارح والدين شعائره ظاهرة صنوات الخمس في الإسلام مثلا صنوات الخمس واداء للزكاة لمن وجبت عليه وتربيه صحيحة في النفس وفي الأولاد وفي الأهل صلة أرحام صيام أمر بمعروف يعني هذا هو الدين أما أن لا يعرف الدين إلا في مناسبات معينة ويأتي بها بانحرافات شديدة ويقول هذا هو الدين هذا اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ولهذا قال الثاني والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا الثالثة والعشرون أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه كقوله نحن أكثر أمالا وأولادا وما نحن بمعذب أيضا هذا منها الانحراف إلى مبادئ الجاهلي وهو أن الإنسان إذا أتته نعمة ظن أنها دليل على الرضا وقد يكون ذلك لكن الخائف والمؤمن يخشى حتى ولو توافرت عليه النعم فإنه يخشى أن تكون استدراجا ودائما يخشى ذنبه ويخشى ربه فبينما الكفار وأهل الغواية إذا رأوا ما هم فيه من نعم سلموا وظنوا أن هذا دي عليهم ولهذا قال نحن أكثر أمان وولد وما نحن بمعذبه يعني فما دام أن الله عطانا في الدنيا سوف يعطينا في الآخرة هذا ليس ليس بإطلاق وإن كان الله عز وجل لا شك قد يهيئ الأسباب الضيب للمؤمنين كما قال ولو أن القرآن من واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن مجرد الكثرة وتوافر النعم ليس دليلا على الرضا فإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الآخرة إلا من يحب فأيضا يجب أن, أن, أن, أن يعرف هذا وأنه وإن كان إذا ظهر عليك نعمة لا شك أن من, من, من, من, من الحق أن تشكر الله عز وجل عليها وأن تظن بربك الظن الحسن ولا تظن بظن السوء ولكن أيضا ترجع إلى نفسك وتحاسبها وتخشى أن يكون استدراجا والمحاسبة تكون بأن تعرف حق الله عز وجل في هذه النعمة فتؤدي حق الله فيها إن كانت مالا تخرج الواجب وتصل الرحم وتعطي المستحق وإن كانت جاها كذلك أيضا فإنك تعرف حق هذا الجاه في من يمكن أن يستفيد منك وتنفع الناس وألا يكون وسيل للبطر وإلى الاستكبار والتعالي على الناس بهذا قال الثاني والعشرون أن الحياة الدنيا غرته فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاك قوله نحن أكثر أمالا وأولادا وما نحن بمعدل نعود إلى مسألتنا بال... في الرابعة عشر حينما قال أن كلما تقدم ابنينا على قاعدة وهي النفي والإثبات هل وجدتم فيها شيئا مشايخ رجعته أم لا رجعته Okay. عند دو في الإثبات أن اتباعهم آبائهم على ما هم عليه وترجيحهم, وترجيحهم ما عليه أسلافهم إثبات من جانبهم وما جابه النبي صلى الله عليه وسلم نفي وإبطال ما عليه أسلافهم ومع ذلك يتبعون الهوضا ويرغون عما مزيد من ال نعم؟ نعم؟ لا هذا في كلمة التوحيد ليس هذا هو المقصود ليس هذا المقصود. نرى بأنه في المسائل السابقة يبين الجانب المنفي والجانب المثبت فمثلا في المسائل الأولى قال الشيخ مثلا أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين وعبادته وقال إذا خلي قال وهذا نفي جميع المعبودات وأثبت العبادة لله. الله وفي المسائل الثاني أنهم متفرقون في دينهم قال ونفى التفرق وأتى بقوله ولا تكونوا كذلك يتفرقوا واختنبوا أثبت بقوله واعتصموا بحمل الله وفي المسألة الثالثة أن مخالفة ولي الأمر عذب الانقياد يقول فنفى صلى الله عليه وسلم عن من قولهم أمر بالصبر والطاع والنصيحة وفي المسألة الرابعة دين على أسلنا عظيمة تقليد وأن يقول وجدنا أبانا إلى خيره ونفى بقول ما الموزل عليكم أن من أكثر قواعد الإقتلاع بالأكثر قال ونفى ذلك والاحتجاج المتقدمين بقوله فمن بعض القرءن الأولى هو أثبة المفضلة وقال في المسألة السابقة والسابعة هذا الإستلال بقام يعط قوة فمن نفى ذلك بقوله فما جاء فلما جاءهم عرفوا كثر بها كذا وماهم لي آخر والله على كل حال يعني فيما يبدو في في في لازالت المسألة يحتاج إلى إلى إلى إلى مزيد إيضاح في في أن كلما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات فيتبعون الهبر والظن ويغضون عما تهم الله على ما يبدو والله على ما كان بعض ما تيتم به مقارب إلى حد ما، لكنه لم يتجلى به الموضوع على جلاء واضح، وهو يعني أنه ولا شك أن هناك أمور عليها أهل الجاهلية، وهناك أمور عليها أهل الحق. جاءت بآل الرسل وجأت بآل الكتب. إذا ما هو الشيء الذي يميز بين يعني كقاعدة عامة بحيث نميز فيها بين ما عليه أهل الجاهلية وما عليه أهل الحق؟ كان الشيخ رحمه الله يقول أن كلما تقدم مبدئنا على قاعدة وهي النفي والإثبات. يعني ما هو مناط النفي؟ وما هو مناط الاثبات يعني بحيث ينفى فلا يتبع وبحيث يثبت فيستمسك به ويتبع قد يكون هذا هو المقصود ولكن أيضا يعني هذا الجانب إن كان هذا هو المقصود فالأصل أن, أن, أن, أن النفي والاثبات في هذا الباب مستمد من الوحي فما أثبته الوحي وأمر به هو الذي يستمسك به وما نفاه ونهى عنه فهو الذي يجتنب وإن كان في في مجال التشريعات وفي مجال الأحكام قد يكون العقل مدخل كما هو معلوف مثلا في أصول الاستنباط معرفة الأحكام ك أثر كأثر العرف والتقاليد في الأحكام ولها أثر كما هو معلوم والاستصحاب أحيانا والبراءة الأصلية والنعوذك هذه أمور يعني قد تكون يعني للعقل فيها مدخل ولكن أيضا في عمومها أيضا يعني حينما نقول إن العرف له أثر في الأحكام نحن لم نقل أن للعرف أثرا من أنفسنا وإنما استدلنا على أن العرف أثرا من الذي الله أيضا من الكتاب والسنة فالكتاب والسنة مثلا أمر بالعرف خذ العافة ومر بالعرف أيضا عرفنا ليس بمعنى المعروف الذي هو المصطح الخاص وإنما بما, بما هو أوسع من ذلك مثلا فإذا قاعدة النفي والتبات يعني قاعدة ما ينفى شرعا وما يثبت شرعا قد يكون هذا والمسألة لا تزال تحتاج إلى كثير من التحرير هذا وصل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم على خير خلقين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم هل هناك دليل من الكتاب والسنة يمنع الضرب على الدف أو الطبل واللعب بالسيوف للرجال أثناء قامت الزواج؟ هو نعم هو لا لا جاء الترخيص للدف في النساء للنساء فما دام أن وجاء جاء التصريح بالترخيص للنساء دل بمفهومه على أن الرجال ليسوا كذلك لكن قد يرخص في حالات الحرب يرخص في حالات الحرب كاللاعب بالسيوف في حالات الحرب وما في حالات غير الحرب لان اصل حالة الحرب يرخص فيها ما لا يرخص في غيرها لأن المراد منها إظهار القوة والجلد أمام الأعداء ولهذا رخص فيها بمشهد الخيلاء ورخص فيها بلبس الحرير ولخص فيها بأشياء تناسب الحرب وما يجب أن يظهر أمام الأعداء من قوة للمسلمين وأهل الحق أما في الأحوال العادية فإن الأصل الابتعاد عن كل هذا هل يجوز الرقى بآيات قرآنية؟ وإذا كان لا يجوز مثلاً فماذا تعني الآية التي تقول هدى وشفاء؟ هدى وشفاء. هدى وشفاء. ما في للمؤمنين هدى وشفاء. لا يجوز الرقى بآيات القرآنية. الرقى بآيات القرآنية هيجوز. بل هو مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه بالمعوذات وينفث على أصحابه أيضاً. فالرقى بآيات القرآنية مشروع. هذا المسح على الشراب الكتاب والسنة وما هو الجواربين؟ نعم هي الجواربين الشراب من الجوارب لأن تعرفون هذه تختلف على حسب كل عصر وزمن فجرت العادة أن الناس مثلا في خصف في أيام الشتاء أو في أيام الحاجة يضعون على أرجلهم وعلى أيديهم كذلك مثلا أشياء زيادة في التدفئة أو وقاية كالخوفين مثلا يتقي بها الإنسان ما يضره أثناء السير كالحجارة أو الشوك أو نحو ذلك أو الرمضاء أو البرد الشديد فيتقى بالجوارب أو يتقى بالخفاف فإن هذا كله معلوم أنه من ملبوسات الإنسان وهي تختلف من زمن إلى زمن وتتغير لكن المقصود به وكل ما وضع على القدم وثبت بنفسه سواء كان جوربا يعني كالشراب او كان خفا كالجزم والكنادر ونحو ذلك فان هذا كله وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين وعلى الخفاف ومسح اصحابه في عهده عليه الصلاة والسلام في الاسفار وفي غيرها انا اتيت بعمرة وانوي زيارة المدينة هل يزمن الوداع الآن وبعد الرجوع لا توادع الآن لأنك مسافر الذهاب إلى المدينة سفر فأنت توادع الآن إن شاء الله لدي مبلغ من المال أودعته بنك فيصل الإسلامي فما حكم الأرباح السنوية التي تصبح هذا المبلغ دام أن معاملته مشروعة وليس فيها ربا ويتعاطى معاملات إسلامية مشروعة فالأصل أن الأرباح مباحة وحلال إن شاء الله أما إذا كان يتعطى معاملات محرمة أو أرباحا طريقا ربا فإن هذا لا يجوز ما هو السن الذي حدده الشرع للأولاد حتى يكون مع والده لهو ليس هناك حد إنما الوالد مسؤول عن أولاده الوالد مسؤول عن أولاده وخاصة إذا كانوا صغارا فإذا بلغوا حينئذ صاروا مكلفين وصاروا مسؤولين عن أنفسهم هذا من حيث المسؤولية التربوية ومن حيث المسؤولية من هذا الباب أما قضية العيش في بيت واحد وصلة الأرحام فإن هذا أمر آخر وينبغي الإنسان أبا كان أو ابنا أن يحرص على هذا على كل ما يكون سببا لصلة الرحم والعيش بهدوء وادب ومع اهله ومع اخوانه ومع والديه، سواء كانت المصلحة أن يعيش معهم في بيت واحد إذا كانوا يحتاج إذا كانوا يحتاجون إلى خدمته وإلى رعايته لكبر سنهم مثلا أو إذا كانت المصلحة في أن يخرج في مكان آخر نظر لكدرة العائلة او حصول مشكلات أو نحو ذلك هذه أمور تقدر على حسب ظروفها. وليس هناك توجيه إسلامي خاص وإنما المقصود هو المحافظة على حقوق الوالدين والأدب معهما وطاعتهما وكذلك أيضا حفظ حق الأرحام وصلة الأرحام سواء بالكلمة الطيبة أو بالتوجيه وبالهدايا أيضا ونحو ذلك هل الجن تحمل بعض الناس من أماكن إلى أماكن بعيدة مثل أن تأتي بهم بلاد بعيدة وتوقفه في عرفة وترجعه في نفس الوقت أم لا لأن بعض الناس يدعي أنه وقف في عرفة أو صلى بالحرم هل هذا حقيقي أم تخيلي قد يكون منه تخيلي وقد يكون الجن أيضا قد تحمله الجن وقد يكون تخيلي وقد يكون أفاك ومشعود كذب كل هذا محتمل يعني معي فتاة وقد حالت وأحرمت ولم تدخل الحرم حتى الآن وهي الآن حائض فماذا تفعل معلومة سوف أسافر بعد يومين تنتظر حتى تطهر فإذا طهرت إن شاء الله تغتسل وتطوف وتسعى لعب الورق أي البلود كما يسمى في عصر الحاضر هل هذه اللعب حرام؟ فهما المقصود بحيث يقول له من باطل هذه إذا كانت بعوض وبمقابل فإنها حرام ولا يجوز أما إذا كانت بغير عوض وكانت أيضا تصرف عن واجب كانت تلي عن الصلاة تصد عن ذكر الله عز وجل أو تلي عن حقوق الوالدين والحقوق الواجبة نحو الأهل والأولاد فإنها ترقى إلى التحريم أو توقع في معاصي وفي محرمات كذلك أيضا فإنها محرم أما إذا كانت لا لا تؤدي إلى تقصير في واجب ولا إلى وقع في محرم فالأصل أنه ينهى عنها لكن قد لا تلقى إلى التحريم لأن له الأصل فيه أنه ممنوع وأن الإنسان مسؤول عن وقته وعن عمره فيما أفنه وعليه أن يشتغل بما ينفعه وينفعه أهله وينفع أمته ويحفظ عليه دينه ويحفظ عليه وقته امرأة أخذت عمره فطاف الطواف القدوم ستة أشواط فماذا عليها عليها أن تعيد تعيد الطواف وثم تسعى وتقصر ولا شيء عليها إذا كان الوقت قريبا وقصيرا فإنها تطوف ولو ولو كانت ساعة قبل وقصرت لأن الطواف هنا ناقص فلابد لا أن تعيد الطواف تعيد الطواف ويباقي على إحرامها الأصلي فتطوف وتسعى وتقصر ولا شيء عليها إن شاء الله ولا أحتاج أن تحرم إحرام جديد ولا تذهب إلى التنعيم ولا شيء لأن باقية على إحرامها الأول. طفل يبلغ من عمره سبع سنوات طاف طاف القدوم وهو على غير طهارة عينًا أن ملابس إحرامه متلوثة بالنجاسة إذا كان مميز ويحسن. ويعرف أحكام الطهارة ويعرف أن هذه، فعليه أن يعيد ينبغي لوليه أن يمره بالوضوء ويلبسه ملابس الإحرام مرات الأخرى ويطوف يسعى أما إذا كان صغير لا يميز ولا يحسن وأحرم به وليه فإنه يني عمرته على ما هي عليه كالرضيع فإن الرضيع الذي في المهد مثلا يعني معلوم أنه يصح عمرته ويصح حجه ولكن قضية التزام الطهارة هذه ليس الشرط في حقه لأن أصلا ليس من هذا التكليف وإنما جاء استثناء صحة عمرته وحجه كما المرخاة في حال المرخاة عميا التي رفعت صبي الله فقته رضي الله عنه ولكي أجر فإذا كان غير مميز فإن اشتراط الطهارة في حقه ليس شرطا عندهم أولاد وليس بينهم شيء تصموا على خادمة عندهم فحرم الزوج في زوجته أنه ما تدخل الخادمة بيتهم يعني قال حرام بالطلاق ما تدخل الخادمة بيتنا وبعد أن ذهبت الزوجة عند أهلها أو تقول قد تكرر هذا منه عدة مرات فما الحكم على كل حال كان مقصوده بهذا اللفظ هو منع دخول الخادمة وحتى لا تدخل الخادمة ولا يستجلب الخادمة إذا كان مقصده هو المنفى يكون هذا يمينا فيكفر كفرت يمين ويدخل الخادمة أو أنه إذا لم تدخل الخادمة فلا يكون تم شيء والعلاقة الزوجية باقية على ما هي عليه أما إذا رضوا يدخل الخادمة وكان قصده هو منع الخادمة تدخل البيت فإنه يكفر كفرة من ثم تدخل الخادمة والأشياء عليه إن شاء الله وصلى الله وسلم على خير خالقه نبينا محمد وعليه وصحبه